لِكُلِّ الرُّسُلِ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهَ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَجْيْدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بعدما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتله ولكن الله يفعل ما يريد